All would love the innocent, Oh وكانت امرأتي عاقرا وكانت في Oh. Ah! Thank you. Thank you. صلكوا في الكتاب مريم إذ انتبذت Oh Oh! ربك <تصفيق> هو لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد Oh لفضيله الدكتور Bones ولم يجعلني جهباً. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه لفضيله be Bismillah me